صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين حاميم والكتاب المبين انزلناه في ليله مباركه اننا كنا مديين فيها يفرق كل امر حكيم امرا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 بسلطان مبين وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم فاعتزلون ربه أن هؤلاء قوم فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع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 طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم